بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وأولئك هم المهتدون أذكر مرة من المرات كان لي محاضرة في إحدى المناطق فذهبت إلى تلك المنطقة فقال لي أحد الإخوة هي شيخ ودنا نزور الشيخ فلان قلت ليش إش فيه الشيخ هذا قال لي شيخ حصل للمصيبة ودنا نزوره حتى نصبره على ما هو فيه تدرون يا جماعة ما الذي أصابه تدري؟ هذا الرجل دكتور في الجامعة عمره قريب من الخمسين سنة عند أسرة كاملة قرابة الثمانية أو تسعة من الأولاد مع أمهم ذهبوا إلى منطقة أخرى لزيارة أخوالهم سيارة جمس كبيرة والذي يسوق السيارة ولدهم عمره الثلاثين سنة يعني ليس, ليس صغيرة يسوق السيارة وأمه معه وإخوانه وأبوه كان عنده تدريس في الجامعة فما ذهبناه ذهب الجميع وأفلاق أجوع صار لهم حادث ومات الجميع كل الأسرة ماتت انتهوا كلهم أم أبناء كلهم انتهوا بالله عليكم يا جماعة إيش المصيبة التي ستنزل على الأب رجل عمره قريب من 20 سنة باني فلة كبيرة مليئة بالأولاد تسعة أولاد هذه غرفة فلان هذه بنت فلانة مخطوبة لسه تتزوج هذه زوجته هذا ولدها الصغير يلعب معك لما يدخل يرى أولاده في فناء المنزل في الحوش يلعبون لما يكون عنده ضيوف ولده يصب القهوة والثاني يحضر التمر والثالث يدخلوا من مكان الطعام فجأة المشروع اللي صار له الآن 25 سنة يقوم عليه أو 30 سنة منذ أن تزوجه يرعاهم يرعاهم انتهى <تصفيق> سبحان الله من يستطيع فعلا يثبت في مثل هذه المصارب لما ذهبنا وزرناه توقعت أنني سأرى رجلا ربما يعني مغمى عليه أو على الأقل سنزوره على سرير في المجلس أو على الأقل ما يستطيع أن يقوم يسلم على أحد من شدة البكاء وزرناه عادي. قهوة وشاي وحياكم الله وجزاكم الله خير على زيارتكم لأخيكم بدل ما نحن نصبر على مصيبة تخيل بدأه يصبرنا والله يا شباب بدأه يقول لنا أبد عادي يا أخي مصائب تصيب كل إنسان والحمد لله على كل حال اللهم لك أنهم ماتوا على الدين وماتوا على الإسلام الحمد لله اللهم لك هذه مصائب كل إنسان ما لنا إلا نصبر الحمد لله على أن نصبرني وتتعجب كأن كأن الرجل ما أصل كأن واحد من أولاده ماتوا تولى اثنين مع أن العين كلها دفنهم وصلينا عليهم ماتوا جميعا ما تجمع ما تجمع ذرف الدموع بلا سكن والقلب يصرخ يا زمن والعين تذرف من أسى وَالْقَلْبُ عَانَقَهُ الْحَزَنُّ وَالْقَلْبُ عَانَقَهُ الْحَزَنُّ وَالْقَلْبُ عَانَقَهُ الْحَزَنُّ, والقلب عانقه الحزن احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعل قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.slam.com وذكر دوت